من شرح الآيات لقد أمرهم الشيطان وأغواهم كي لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ من الأرض والسماء ويعلم ما يسرون وما يعلنون